درس النهاردة هدفوا ان الكلمة دي ما ينفعش تعدي درس النهاردة بداية مرحلة جديدة في الدرس بتاعنا يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى مرحلة نحو رمضان جديد